الحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله أ م ا بعد فيطيب ل إ خ و ا ن ك م في ش ب ك ة الورقات ا ل س ل س ي ة أ ن ي ق د م لكم هذه ا ل خ ط ب ة المنبريه ة لفضيلة الشيخ أسامة الشيخ العمر ف سعود بن ح ظ الله وهي بعنوان التحذير الاحتفال بأعياد اليهود والنصارى وهي من وقال د سجلت هذه الرجل ا والعشرين ب ع وثلاثين وأربعمائة لعام وألف ل صفر من خمسة ه ر ة ا ن ب و و ي ة ان ل آ نترككم مع التسجيل إن الحمد ت س ج ي ل ل إن ا لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أ ن ف س ن ا ومن سيئات أ ع م ا ل ن ا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له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 وما أ ن ا من المشركين صلى الله عليه وعلى آ ل ه وصحبه وسلم تسليما كثيرا أ م ا بعد فيا أ ي ه ا المسلمون اوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا فطاعته هي ا ل ن ع م ة العظمى ومعصيته هي ا ل خ س ا ر ة الكبرى اعلموا رحمكم الله أ ن الله سبحانه وتعالى بعث م ح م د صلى الله عليه وسلم إ ل ى الخلق على ف ت ر ة من الرسل وقد مقت أ ه ل ا ل أ ر ض عربهم وعجمهم إ ل ا بقايا من أ ه ل الكتاب والناس إ ذ ذاك أ ح د رجلين إ م ا كتابي معتصم بكتاب مبدل ا من سوخ ودين دارس بعضه مجهول وبعضه متروك و إ م ا أ م ي من عربي و أ ع ج م ي مقبل ا على ع ب ا د ة ما استحسنه وظن أ ن ه ينفعه من كوكب أ و وثن أ و قبر أ و تمثال أ و غير ذلك عباد الله إ ن دين ا ل إ س ل ا م ب د أ في الناس غريبا حيث كان الناس في جاهليه جهلاء و ظ ل ا ل ه ع م ي ا لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا ولا يعرفون حقا أ و باطلا ولا يميزون بين هدى وضلال ولا بين توحيد واتباع وشرك و إ ض ل ا ل ف م ن ى الله عز وجل على ا ل ب ش ر ي ة ب ب ع ث ة محمد صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا وسراجا, وسراجا منيرا وهاديا إ ل ى صراط الله المستقيم وسبيله القويم فبصر الله به من العمى وهدى به من ا ل ج ه ا ل ة و أ ض ا ء للناس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 رواه مسلم ب د أ ا ل إ س ل ا م غريبا أ ي أ ن القلوب تستنكره و أ ن الناس لا يعرفونه لامتلاء قلوبهم بالضلاله و ع م ا ر ة أ و ق ا ت ه م بالجهاله فلا يعرفون دينا ولا يميزون بين حق أ و باطل أ و هدى أ و ظ ل ا ل ثم أ خ ب ر عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أن ا ل د ي ن سيعود غريبا كما ب د أ وذلك عباد الله عند اندراس معالمه و ق ل ة د ر ا ي ة الناس به وعلمهم به وهذا يدل على أ ن القلوب والنفوس تتحول فيصبح في كثير من الناس عدم د ر ا ي ة بالعلم وعدم فقه بشرع الله تبارك وتعالى فتكون القلوب ليست تلك القلوب وتكون النفوس ليست تلك النفوس بسبب ما خيم عليها من الجهل وبعدها عن دين ا ل إ س ل ا م ولقد روى الطبران في معجمه الكبير ب إ س ن ا د ثابت من حديث عبد الله بن ع م ر رضي الله عنهما أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال ل ي أ ت ي ن على الناس زمان تكون فيه القلوب قلوب ا ل أ ع ا ج م والمراد بالاعاجم عباد الله أ ع د ا ء دين الله من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم من أ ر ب ا ب الكفر والشرك والضلال فقلوب أ و ل ئ ك عباد الله ليس فيها إ ل ا الضلال والباطل وهنا يخبر عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن ه ي أ ت ي على الناس زمان تكون فيه القلوب قلوب ا ل أ ع ا ج م بسبب عدم الفقه في دين الله و ك ث ر ة الجهل واتجاه النفوس إ ل ى التشبه بالكفار وتقليدهم في أ ع ي ا د ه م وعاداتهم و أ ل ب س ت ه م وغير ذلك من شؤونهم وهي حال ب ئ ي س ة عباد الله يتعوذ المسلم الناصح لنفسه منها أ و التلوث بها أ ع ا ذ ن ا الله و أ ع ا ذ ك م وحمانا وحماكم عباد الله وقد جاء في الصحيحين من حديث أ ب ي سعيد رضي الله عنه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال ت ت ب ع ن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن ونبينا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عندما أ خ ب ر بهذه ا ل ح ق ي ق ة أ خ ب ر ا ل أ م ة تحذيرا من ذلك ونهيا لهم عن الوقوع في تلك المهالك عباد الله إ ن المتامل في كلام الله جل وعلا يجد, يجد ان ا ل م ت أ م ل في كلام الله عز وجل يجد النهي الصريح عن التشبه بالكفار بصيغ ا م خ ت ل ف ة وطرق م ت ع د د ة قال الله سبحانه وتعالى في حق موسى وهارون فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون ويقول سبحانه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ثم جعلناك على ش ر ي ع ة من الامر فاتبعها ولا تتبع أ ه و ا ء الذين لا يعلمون قال شيخ ا ل إ س ل ا م ابن ت ي م ي ة رحمه الله و أ ه و ا ء ه م ما يهوونه وما عليه المشركون من هديهم الظاهر الذي هو من موجبات دينهم الباطل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 أ ن ه لا يرضى منه اليهود ولا النصارى إ ل ا باتباع دينهم ل أ ن ه م دعاه إ ل ى الدين الذي هم عليه ويزعمون أ ن ه الهدى فقل لهم ان هدى الله الذي ارسلت به هو الهدى واما انتم فهو الهوى بدليل قوله ولئن اتبعت, ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير فهذا فيه النهي العظيم عن اتباع أ ه و ا ء اليهود والنصارى والتشبه و ا ل ت ش بهم ب ه ب م ا يختص به دينهم عباد الله وفي مقام الترهيب عن التشبه بالكفار مطلقا يشدد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ويحرم ذلك تحريما أ ك د ا في حديث طويل فيقول ومن تشبه بقوم فهو منهم رواه أ ح م د و أ ب و داود وقال ابن ت ي م ي ة رحمه الله اسناده جيد عباد الله ا ل س ي ر ة ا ل ن ب و ي ة ا ل ق و ل ي ة و ا ل ع م ل ي ة تؤصل ق ا ع د ة في مقصود الشارع وهي م خ ا ل ف ة الكفار في الظاهر والباطن يقول صلى الله عليه وسلم خ ا ل ف ا ل ي ه و د ف إ ن ه م لا يصلون في خفافهم ولا في نعالهم رواه أ ب و داود ويقول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام خ ا ل ف ا ل م ش ر ك ي ن وفروا ا ل ل ح ا ء واحفوا ل ش و ا ر ب متفق عليه ومن هنا فهم السلف الصالح من ا ل ص ح ا ب ة والتابعين من هذه النصوص وغيرها تحريم التشبه بالكفار ب أ ي حال وعلى أ ي ص و ر ة ولو لم يرد في تعيين حكم التشبه بهم في ذلك الفعل بعينه نص خاص حتى إ ج م ا ع ه م على ذلك شيخ ا ل إ س ل ا م وغيره من أ ه ل العلم أ ق و ل ق و ل هذا و أ س ت غ ف ر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إ ن ه هو الغفور الرحيم الحمد لله عظيم ا ل إ ح س ا ن واسع الفضل والجود والامتنان و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له و أ ش ه د أ ن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه أ ج م ع ي ن أ م ا بعد عباد الله إ ن الاحتفال بعيد الكريسمس أ و ر أ س ا ل س ن ة ا ل م ي ل ا د ي ة ا ل ج د ي د ة أ و أ ي عيد من أ ع ي ا د النصارى واليهود والمجوس وغيرهم محرم بالكتاب و ا ل س ن ة و إ ج م ا ع أ ه ل العلم فلقد جاءت ا ل ش ر ي ع ة ا ل م ح م د ي ة بالنهي عن التشبه ب أ ع ي ا د المشركين بشتى أ ش ك ا ل ه ا وصورها يقول ربنا جل وعلا في حق عباده المؤمنين والذين لا يشهدون الزور قال غير واحد من السلف الزور هو عيد المشركين وروى البيهقي ب إ س ن ا د صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أ ن ه قال لا تدخلوا على المشركين في كنائسهم و معيدهم ف إ ن السخط ينزل عليهم و ق ا ل أ ي ض ا ر ض ي ا ل ل ه ع ن ه اجتنبوا اعداء الله في اعيادهم وروى البيهقي ب إ س ن ا د جيد عن عبد الله بن ع م ر رضي الله عنهما أ ن ه قال من مر ببلاد ا ل أ ع ا ج م فصنع نرويزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم ا ل ق ي ا م ة وذلك لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أ ح ب عباد الله احذروا, احذروا من التساهل في هذه ا ل م س أ ل ة فالنصارى دعاه تثليث ف إ ن ه م يعتقدون أ ن المسيح ابن الله أ و هو ه الله فهم يحتفلون بعيد ميلاد الله أ و عيد ميلاد ابن الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا والله يقول في ص و ر ة ا ل إ خ ل ا ص قل هو الله احد الله الصمد لم ي ر د ولم يولد ولم يكن له كفوا احد فالاحتفال أ و التهنئه أ و ا ل م ش ا ر ك ة في ا ه د ه م في المستشفيات او المدارس أ و الشركات أ و غيرها من البقاع خطر كبير وجرم شنيع قال ا ب و ق ي م رحمه الله ولا يجوز للمسلمين حضور أ ع و ا د المشركين باتفاق أ ه ل العلم الذين هم أ ه ل ه وقد صرح به الفقهاء من أ ت ب ا ع المذاهب ا ل أ ر ب ع ه في كتبهم وقال أ ي ض ا رحمه الله و أ م ا ا ل ت ه ن ئ ة بشعائر الكفر المختصه ة وأما ا ل ت ن ئ ة به ش ع ا الكفر المختصة ئ ر ب فحرام بالاتفاق مثل أ ن يهنئهم ب أ ع ي ا د ه م وصومهم فيقول عيد مبارك عليك أ و تهنا بهذا العيد ونحوه فهذا إ ن سلم ق ا ئ ل ه من الكفر فهو من المحرمات وهو ب م ن ز ل ة أ ن يهنئه بسجوده للصليب بل ذلك أ ع ظ م إ ث م عند الله و أ ش د مقتا من ا ل ت ه ن ئ ة بشرب الخمور وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه و ت ث ي ر ممن لا قدر للدين عنده, عنده يقع في ذلك وهو لا أ د ر ي قبح ما فعل فمن ه ن أ عبدا ب م ع ص ي ة أ و ب د ع ة أ و كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه ولقد كان أ ه ل الورع من أ ه ل العلم ي ش ت ن ب و ن تهنئه ي الظلمه بالولايات وتهنئه ي الجهال بمنصب, بمنصب القضاء والتدريس و ا ل إ ف ت ا ء تجنبا لمقت الله وسقوطهم من عينه قال شيخ ا ل إ س ل ا م ابن ت ي م ي ة في كتابه ا ل ا ق ت ر ا ء ومشابهتهم في بعض أ ع ي ا د ه م توجب سرور قلوبهم بما هم عليه من الباطل وربما أ ط م ع ه م ذلك في انتهاز الفرص واستدلال الضعفاء الله. اللهم ه ا ل ل ه أعز اعز ل ل والمسلمين اللهم إ س ا م ا ل إ س ل ا م والمسلمين اللهم اعز ا ل إ س ل ا م والمسلمين و أ ذ ل الشرك والمشركين اللهم ع ز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين. الدين من النصارى واليهود والنصير وغيرهم اللهم وفق ولي أ م ر ن ا لهداك واجعل عمله في رضاك اللهم وفق جميع أ ولاه أ م ر المسلمين للعمل بكتابك واتباع س ن ة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم آ ت نفوسنا تقواها زكها أ ن ت خير من زكاها أ ن ت وليها و م و ل ه ا اللهم اعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين لك اواهين منيبين لك مطيعين لك مخبتين اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا اللهم ارسل السماء علينا مدرارا اللهم إ ن ا نستغفرك يا الله فارسل السماء علينا مدرارا اللهم أ غ ث ن ا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا المطر يا الله اللهم يا رب لا تؤاخذنا بذنوبنا و إ س ر ا ف ن ا في أ م ر ن ا اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا و إ س ر ا ف ن ا في أ م ر ن ا اللهم اغفر لنا اللهم تجاوز عنا اللهم اسقنا الغيث اللهم اسقنا الغيث اللهم اسقنا الغيث و آ خ ر دعوانا أ ن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن